يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِثْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرٌ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَرْضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُورِ إن تمسسكم حسنة فسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يحملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبويئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم